فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفكرون راحون بما اتى ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم, فلا تحسبنهم مَفَازَةٍ مِنَ العَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قادير ان فِي خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفَ فِي اللَّهِ وَنَهَارًا لَآيَاتٍ لِلْأُلِي الْأَلْبَابِ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 كَمَا تُدْخِلِنَا رَأْفَ قَدْ أَخَذَ يَدَهُ وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَصْرارِ وَبَنَاء إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا نَامَ مَعَ الأَذْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ